قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ألف لا كتاب لا ريب فيه من رب العالمين.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 ثم جعل نسله من سلالة مما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 يروا بها خروس الجذاب خروس وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله الله أكبر.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 المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أَرَادُوا أَن يخرجوا منها أُعِيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب بالأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بأيات ربي ثم أعرض عنها.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 انهم منتظرون الله <سؤال> سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر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 للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُ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 ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراب رأك لا يرون فيها شمسا ولا زمhari رام ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرام قواريرام من فضة قدرها تقديرام ويصقون فيها كأسا